يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم غير حق لله إلا أي يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعده ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من يوص إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمو بالمعروف ونهوا عن المُرْكَب ولله عاقبة الأمور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 وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن صار ولكن تعمل قلوب ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستحذرون كم ولن يخلف الله وعده وإن يوم عاد ربك كألف سنة مما تعدون وكأي يا قرية نملت لها وهي ظالمة وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير الله قل يا أيها الناس إنما أن لكم نذير مبين فالذين آمنوا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 الشيطان في أمنيته، فيمسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته.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 الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وآمنوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا قتلوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله خير لا يدخلنهم ما وإن الله لعليم حليم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 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْأَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَى إِنَّ الله لطيف خبير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 الناس الرؤوف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أم جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 أزل به سلطانه وما ليس له به علم وما للظالمين من <بالنصير> الله.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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات تأرف في وجوه الذين كفروا المكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فالبئكم بشر من ذلكم النار النار وادها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس اضرب مثل فاستمعوا له إن الذين, تدعون من دون الله ان الذين تدعون من دون الله لن الذين تدعون من دون الله ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعفا طالب والمطلوب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 مسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعمل مولا فنعمل مولا ونعمل نصيف الله